<الصط West> <ق gezúcime> قال عليه السلام والقول للراهن في قدر الدين وللدافي وللمرتهل في اطلاق التسريط والراهن والمرتهن بعدين وللمرتهل في اطلاق التسليط هذا اذا بدا بدل صابر ما ذا بقى ما عاد لا اختلف خلاص <تصفيق> اختلفوا فالهم مطلقه ما ذا ملي. <تكلم> بقى ما, ما ولا ولا المرتهن قد استوفى ما انا قال يا يقول المرتهن بدنا الاستيفاء عدله ابراه ولا راح سواء بالضمن على الاستيفاء ما بلا ضمنه الابره هذا هو فرق بين الهبه اذا هما ابراه مرنا ان ما يبرى الا بالتسليم الا الاستيفاء ما هو ما يبرى من الضمان الا بالتسليم الا اذا هو ابراه نعم نصدق ابراه قال ولدي انا عندكم قد الاستيفاء استعف الله كذلك ما لم ياكل المرتدين وقد استوفى قال يا سيدي قال في التاج بس الحين <تضح> الجول وذاك فله غير <أنا> ما عاد الجول لا ما عاد الجول لو اذا اذا جاء ابراه جاء ابراه في الجول للمرتدين سينداه <تضح> <جميل> الاستيفاء غير ما غير <إشت> الابراء اي مو غيره دي داهو غيره انا بلاي دا استغفاء قلو قال انا غير الابراد <تصفيق> هيا قال اه دي <تصفيق> <في> اطلاق التسليل <تصفيق> ما لم يكون مرتهن الشي انه قول معين. بالله انه قول الكل هنية قول مرتهن لاخر بالمذهب يشتي انه قول الراهن في الشرح حريه ما اقول المعيد بالله قال قيل ولا شي احمد اخر حريه في <تصفيق> اشاء اه هذا مساعدنا تايد تايديه هديها انا قال اشتي اشتي الناس صاحب التايد بيجيب المذهب نفسه ما بيقلب كلامها هي ما عندنا بيقلب كلامها هي داما داما ما فيها مذهب. مذهب بيسويها المذهب ايه ما في ابن اما اذا يعني المسألة... اذا اذا هو من بي هنا بيجيب المذهب وعدسينه المذهب يعني وبكل المساله على الشرح نفسه المذهب اكيد ما ما فيها قال ما يشل بون الرحم بينا نعمل استثناء ك بون الرحم دائما استثناء عندناها من ذاك دي دي يا ابو واجد بسواوله ما بسوا قال بالراهب ايوه يعني اذا انا ما بدي لا الشيخ لي تيجي قال ما لم يكن المرتهن قد استوفى انك اولى ولا عيب قال والله كلها للراهب لا للمرتهن اذاك الاول قال كل على الراهب للراهب ما لم يا كل مرتهن قد استوفى فبول الراهب ولا حتى اذاك استوفى لانه استثناء من قوله ما استثناء مغالبة؟ لا الآن ما نقول الراهن هذا رأني فيقول المرتهن؟ ما يشتش مغالبة قال القول للراهن ما لم تفعل السوبة قال للراهن لا لا ما سابر للستثناء عمان هنشي الاترة. لا كافر شوالله هو عادي يقول ما دعونه ما يشتش يخلق العبرة إذا هو أبراه في الله هنجي قولنا ما تفعل سابر ما المعلم سابر مغالبة اشتر بيداك السوبة ما تفعل المرتهن لا اذا استوفى اولد استوفى بالقران ثلاث تاء من غالبه ايش معنى غالبه هذا معنى غالبه قال اذا عين لا. لا. ها اذا عين الا اذا استوفى فالقول للطاهر اذا بحق قمس. لانه قال غالب احتلاز من يقول الراهن هذا رهني. فيقول المرتهن ليس برهني. فان القول قول مرتهن مهنية. قال ما لم يكن قد استوفاء فالقول قول الراهن. ايبا قد استوفاء. لا لا ما فيها محق ولا فيها شي ما بلا. ما با استوفاء كذا بلازا بيستدري منها غالبا. ايبا. اشتي نزلنا يلك السوفه كل للراحه يلك يز... السوفه اشتي يا زيدان جامك السوفه كل للراحه وينك السوفه نربط قال ما هذا رهنك طلبوا له الموت يا زيدان انا رهني الله يشوفك الرد والتعين ايوه لانها وحده شي وحده تعين ما هونا ايوه الحين ما ان بيه والله اقول هوها ها يقول إذا يحقي ولا يقول ما هو حقي <تصفيق> <تصفيق> إذا قلت مثلا إذا قلت إذا قلت إذا قلت إنه يحقي يعني أنا Substitute ولا لا ولا إذا بأني حوله اللي قال ليaz sundient كولا على عكس lleva sadece صديقة الله و Blessed الله دانين في بتمбы قال لي قالي كول قولalling ايو قال قال المرعنين لديك إذا قال الراهب إذا قال الراهب بالغالب هي فالقول في الحاله في التعيين والنفي اما بالحاله الاولى ما ما القلقله الا فقط قبل قال لنا انا قال في النفي القلقله قال قول ما لم يكن ايش هو ايش هو المعين المعين المرتهم في والتعيين <تصفيق> ها ورجع اثثنا قال ما له مخونه قد اتفقوا المال الراهن ما يلغي عقد الاتفاق لا ودي قال لا قال ده حرام قال وقال قولوا للمرتهني المرتهني في اطلاق التسليط ها قد اتفقوا على على التسليط مع الدلائل هل هو مطلقه ام غير قل قل المرتهب والثمن وتوقيت وتو تو تو توقيت توقيت <تصفيق> ها والثمن الجول جول في يعني اطلاق الثمن ما قال له بيعه ب ولا بيعه ب ولا بيعه كذا ابنا قال بيع وان كذا قال لا تبيع لا تبيع لا بكذا وكذلك التوقيت قال قال له وقت كم هو محيضة. قال له قال بعد شهر قال لك بعد شهر قال قال طول المركبه والله عنده ما الله ان لا لا ما ما هو... دعنك بدعي لا لا, <محيضة> <دعم> لا لا هوبي انت بعد انك تاخر ما مشيت بي الاجل دي وقال بعد شهر قال إن البرتحانة دي بيقول قال لك لد بعد شهرين يعني بي شهرين قدم مختلفين ديها بيقول بي شهر و ديها في شهرين لكن من هو دي مع فايدة في التأخير هو الراهن آه. مع فايدة في التأخير بيقول بعد شهرين قال لك بعد شهر راجطي تصلي دعني ان اه صالة طيبية راجطي ان دي صالة <تصفيق> في دي الشهر ومشهر الثاني ما له يبيع لا, لا استخير بس استخير ولا تقدي انا اشياء تأخر لك لك ضي دينك لا تبيع اه تأخر مرحب مرحب ايوه الشهرين مصحة مصحة الرهد مصلحة للمرتهن لا لا على المسرح هذا انت بقى على التوقيت لكن المدعى الراهن انه في شهر وقال المرتهن بالفشاره كل المرتهن المرتهن في شهرين لا انا الفائده المسرح هذا لا يا سيدي لا قلت له سلطه يعني لا يبيعها من ايديك عشان وقت التسليم متسحب انا اشتي من الفائده في التاخير لمن لا الراهن لا لا لا واحد من هسه ناهي كل ما قدم بالفائده مش <قريق> <أدل ihremhn>! <تصلي elves> <تصلي اللي يبيع القرضنا خلصتنا ايش مالك حلك تبيعه هذا هذا كان شهر هو قد الفائدة فالتأخير المن للراهن لقل لي بقى رهنة ما ديه ايه فالراهن مباقي مباقي مبلاد تصلي طيحين مبلاهن على عندك انك تنتهى الوقت مع الله يبيع ايه فايهوه بقى الراهن يختص مع الله بيع بيع بيع ايه ايشيني هطلق لها التصليق قال بيع وعنها لا ذا عندك الاول لا بالتوقيت لقى التوقيت كذا استفقوا على توقيت قالوا بتبه وقته لكن اختلبوا به و لأنه يمكن أن يرخص في الشهر الثالي ولكن لحر... لا سلطة يبيع في ليش شهر إذا لم يحرر لا الله لكن لا عيس بربيع يعني كده فائدة للراه إذا لم يحرر أن لا عيس بربيع إذا قد انتهى الوقت إذا لم يحرر شيء يبيع فعندون الله شيء يمكنك اختلافه وكيف يجعب على ماذا؟ ماذا؟ لا <مؤية> ما لا ما اذا ما اذا ما لا لا فالتوقيت هو الثماني لا وقدر القيمتي كذلك إذا مثلا قلت ثلف ورجع اختلفوا في قدر القيمة كمين قلت أبام الله خلقوا يقول المرتهب والأجل إذا قال ما ده قال لا راصل عدم راصل عدم التأجل إيه إيه ما هو معجل من هو قال <تصفيق> الراهن قال ماهم اجل ماهم <تسأحش هالك فعلا> <مرة> واش عدل فايجة في الراحل ايه هبه ما ما هم المالك فيه عورة يسبر الله بحق حجوه ما هم عجل بحقا يخل لا يضيع عليه دايما هو محفو خايف لي ما هم عجل لا ما عجل ايه ايه ايه ولو هم ما هم نو خاطم لكن ما هم عالي سابر وقفه فيه رمي لقد نشيل ندهانا شاك رد لكن اه باخذ اجل اني فهم مو باخذ اجل معاذ و... تحديد وقت للقديم تسليمات كامل لا لا قال ما هم اجل من راسه وذلك قال إنه معجل ما رحل إلى في الدين المعجل؟ لا لا بأي دين ما؟ به دين المعجل؟ معجل معجل وشي معجل؟ بعد ما تدينها شاحصها عين؟ معجل حين يصر أوقت أقل وهو قدوه معجل لا ولا مطلق؟ لا أمعه هو قدوه معجل هو معجل نحن ماتك بار وهو قال إنك تدينها وانطالنا بارت عاد انا خويك عا طالبك الحين وش فيك وادرسوا لا هو ما طلب ما ما جايت ما قلت لك فيه كذا ما اكلتك هذا كل في الشبر الباقي الرحم اي مثلا مع خصم اداء وحده وديعه وحده رهن بتسلم لها خصلان الحمد لله تعالى يلا شاخذين رهن ما هي رهن كنت دي بقى هو الرهن اي قول قول رجع يا غلط فاب لا وبدور له دوار القاع المسافر وبعد الدفع ما بيحتاج يوتاي يقول مسال بيقول دوها يوم مصاحب ما حينهم بحاجه عم <تصفيق> بيسألوا شي لا ما بحتاج ولا بيربا <تصفيق> <طالعين. تصفيق> وبعد الدفع اذا قال في انما قبضه ليس عما فيه الرهن او الضمين بعد الدفع وال골غله في انما قبضه ليس عما فيه الرهن كده سلمنا له بعضه الله بعض ما عنده سلمنا بعض الدين وقال لنا ليش قال آه قال, آه. قال آه خدي بها الراتب قال الله اقعد عنده المرتهن هذين فيها الراتب ولا الضمين اذا فيها ضمن غيره وفي تقدم العيد اذا اختلف وقال العيد من قبل ما تسلمه لكن لم بعد هل تقول المرتبك ولا عيب يا في تقدم العيب كذا العيب كذا متفقين فيه عيب ما بالاختلف هو ايه. هل هو متقدم ومتأخر قال غالبه لازم اذا كان باكرين اتدلوا على انه طريق هذا هذا طريقه وفي فساد العقد مع فقاء الوجه هذا القول كذلك في فساد العقد إن العقد فاسد لكن مع فقاء الوجه الوجه هذه مقتضلة للفساد جو عادة موجود والله ما القول قول. قال كرهان تهي خمرا وهي باقيه هذا الان على ما هي على ما هي قد تغيرت لا اي بس الله على ما اشتروا نفس عندي كبه عالم اشتروها من عادي. ما اسبر جيوه له متر ايه كم. ما زابر. عبلاء الخامو. ليبي تحول ايه لا خلو. ما يدروك الفترة التيان. اما هذا ما اسبر جيوه وقل له خل كتير. <سؤال> ماذا بالرهن الخبره؟ اشترط هناك ان يكون ما يصف بيعه هاكي بقول لا كال مثل ذي لكن لا بد يكون وجه الفساد عاده موجود وش ما وجه الفساد الذي يدعى ان نفاسد به لا بد يكون مو... اذا ما عاده موجود بالقول قول ذا لان الاصل ايو لان الاصل ايش صحة الرهن دم التفقين على النهرهن لحين <سؤال> هم أوه على السيد الفاضل قال ان الفاضل لانك رحنا نيه خمر هو بيدعي فاذا عاد خمر ارض ألقو قال واذا ما عاد خمر بدو خمر قال قال الكتاب ألقو العاري يا اباحه المنافع ها قطع الله بسبره لا ماوس كان راح يستغرم ولا الخمره نفسها ابلا اذا سفرها قبل الله ما كان هذا انا بيعزك انا جدا انا انا انا انا انا انا انا انا انا او صاحبي اشتغل ها اسرعنا صاحب لا اصبر شيء اصبر اصبر خل سبر عصير بس العصير جاهز ولا ترى مكان تمام الاجتهادي يتحول له نروح وين او بنيع لا كن مع واحد خمر مثلا افرض انك واحد خمر لا لا فايك <تصفيق> اذا يخليه يجلس خالص لا لا يروح يدفع لا اذا راح هو كتاب العاري قال هي اباحه المنافع وانما تصح من مالكها ما بها عاريه لا استخدم المنافع فقط ما بالسبراي عاريه طلع العين نفسها ان تصح من مالكها مكلفه لا تصح من المجنون والصبيب ايدك دوم يميز مطلقه التصرف المحجور ما تصح منه ومنه المستاجر والمصاله ما يقدر يتصرف اه هذه فيها تبليغ على الماده السالقه هذا الراجل فيها, فيها, فيها نكبه هي yani محجور من ماله لا يسب له يتصرف بهاي الخاص او او رمى مثلا ولا هذه لا لا لا لا يبيح له التصرف فيه يبيح لا التصرف بالمال اللي عنده قالوا منه المستأقر والموصاله يصح للمستعير مما هو زابر عيد اما اذا استأقرت حاجة فيزبرني في عيدا هل تعديني اذا عرار المستعين ولا هلو ما يقول زي موكالة يعني اي عرار عرار عرار كل مزابر كل ما عندها لقي القوانها عارية المالك من المالك. من هذا الإعارة. عن المالك حقا. وفيما يصح الاندفاع به مع بقاء عينه. ما يصح فيه في باية يستهلك العين. ايه. الموصى له وجه حقوق للموصى له. اي له بلا وصله بالمنافع. ايه. والله خذروا له بالمنافع. موقوف له بالمنافع. ايه. وإلا لا قال فيسح بالانتفاع بما في يسح بالانتفاع به يعني في تيك الحالة إذا ماذا لا ما سبرت انتفع به في الحالة بيك ما سبروا عادي نهاب لك سيارة مفرر ما سبرت انتفع به <تصفيق> تشلحها تشلحها ها ها سلامة سفر ايش يعني ما هو غير حاله ما في راح باقي الحمد لله امه لا ما رضيه له بعد مع بدعي عينه لا يقول انه بيستاهل كده لا ما عاد يشوف سحر عاريه يا الله قلته انا م... اي طانا إذا... قدرال... استعمال لا يا ما اعرف شليت السياره واستعملت اكثر من ده ما اعرف يو... آه. آه. لا آه آه أنا أنا آه آه آه هو... لا هذي البنزين اللي بها تكذب ما بنقولك على البنزين هو ايش لا زر والله ما عرف السيارة ما فيها كل بتسارك من البنزين زيد انا هو نعمك هذه قلنا منين سهر الخمسحه سوا والله لا ما قعد اذا اذا انا الصراحه اعبي بنزين واسوي ما قعدها عاريت دينك لا لا هات سيارتك والله ما هي عاري انك استقبل كل فوق <سؤال> <سؤال> يعني ما أقولك لها بيزة معتها عالية <تصفيق> أه باقي لنا رقع فرق الماء نا شكرا مني حتايا لها بيزة على فرق الماء ها بيزة ها لاحيز لاحيز أقولك لها أقول لها ها بيزة معتها عالية لا قلت استعرف تندها السيئة واني بدل البنزي دي فيها اه بس ما يوعدها العارية هذي تستهلك ما بيها بيزة بالاستعمال الله اول كرش ها سمعت كلامه فيها حدا ما في ما براد واحد ويقول قبها بسرعه ليه له معناك لا ما هو واجب. إذا إذا. أيوه ما هو اجيب ها؟ ها؟ حتى ده؟ ايوه المفروض ما انك انت خلي المال و... كسرع الاشياء اللي يعني وعدونا ما مع بدائع عينه وان ما ياصله لا بدنا ايه لاقيوا مثلا استخدم نما اه استخدم النما ما قاعدا ما مثلا مثلا صوف الغنم وولدها ولبنها ما بده يفقع اذا مثلا اي جمال ان شاء الله يلا عم هناقه لهلين ان شاء الله ايوه ان شاء ما قالنا ما لا بده استهلك شل الولد استخدمه ولا الا عندي الحين عندي يستعير ولا لا السكر يستعيده قالنا على قالنا ما اصل ايوه اخوي وش تسوي بعد ايش تسوي بالمزرعه ماو اشتينا وبقاء ما ولابد وبقا منّا ق kavvil وش م ما المزرعة ماو أسابر عبره مساتا يا باب تتسبر في lo قال نعلم عن مزرعة من استعيّدت نين المزرعة قم العين يستعيد تمّي متذكرة قلّ whyو تسبّر بها المزرعة شلّه ما يشتّل على كيف شلّه النّمى شلّه النّمى ماو سابر يستعرف فيها ماو سابر thank you ماذا بقال نمى لا ngo исторي بعدي او لما اتراب سهلة الارض. استعرها انا بني لي فيها بيت. لا ولا زرعها. ولا زرعها. لا هي ولا زرعها. ما اكتبتها لا. ما اكتبتها الارض اصل. الارض ما في ما معها ما فيها ما انت سعرت انتها تقرسها ولا تبني لك فيها بيت. ما هنا مال هذا. لكن حين استعر الناقة وجالها هولين. يبقى مصاحبه. إذا إذا لي. <تصفيق> ولا الا <تصفيق> <آه. العمراء الروم. تصفيق> ها ها هذا هو هو كل المرحله هو حكي يسموه عمرها هذه قبلها بالفوائد الذي الدكتور كل ما يحصل منها هي عمره يعني المستعيل راك ما اسمها عاريه هذي اسمها عاريه سبحان الله عاريه البش اتيتك اتيتك اسمها عاريه لان العاريه الاحكم ايوه طيب قد يا عم بقول لك شل الناقه استخدمها طول حياتك ولا سنه والله كم هي ما حصل منها هلك قلت أعمرتك. اعمرتك هذا الدار اعمرتك هذا هالحي الدابه كل ما حصل منها فبذولك نردك وهي كالوديعة الا العاري هي كالوديعة في ضمان ما ضمن وان جهله وهي كالوديعة الا في ضمان ما ضمن ما, ما, ما ضمن فرع والا ضمن ها هذا العاري يا العاري الا ما بيصبر اني اديك ع... يعني امانه عندك واضمن هذا صادق <تصفيق> العاريه بل العاريه اذا ضمنتك وضمنت ليش لا. ما هو صادق لا الامانه شباب تفسد ما قالوا ان جاء اله الا بل كرهوا قالوا انا بنظاهر اسمه واحد الكراء والتاجر يطفاه من عين الثاني عاريه مضمونه قالوا ان جاء اله المستعيره تضمن يضمن اذا ما جاء الرسولك وقلت كله كده ضامن وما حكى لك بده يضمن الا هو جاء هل الضمان استغنى ابو من الا ده ها هو جيو بالرج لإخلاق العارية ما هو أكبر رد الوديعة. العارية لازم أنك ترده ما هو ويكفي مع معتاد يكفي الرد معايا وعد إعادة الناس يردهم حتى كل شيء على قدرة داي دا صار ما بي داوتهنا هاي السلبه هي مسحه الاخر سه كل علاقه دلل الله سبحانه الله سياره صار سياره قاعد ندبرها نتعلم على هذا يعني هو راك قال وياك في معتاد ولا معتاد يعني مو بعكاد عشان المسحه واجي اظهرها المسكه فهذا المؤجره واللقطه المؤجره هي حكم ماذا ها ربما معتاد والا موضع ما واللقطه مثلا قال للغصب والوديعة الغصب لا الغصب والوديعة فما هما ابراء الا اذا سلم الصلاه صح هذا معتاد يعني هذا يظن الله ولا من يده كايده يا سيدنا مثل الشريك ومثل